وَلَقَدْ أَصَّنَّا لَهُمُ الْقَوْلَ لَهُمْ taj ula أولكَيل تَونعَ يهُتَ بِم صَبَ يؤونَ بِ الحثان في السَّتَوِمله تَقُظُ ي في وكم اهلنا من قويه بطيره من شسغان فان فيك من ساكن مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَاةَ حَتَّىٰ يَذَعَ يتلو عليهم